و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم اعز الاسلام و ا ل م ن اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم د ع الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل ا س ل م والمسلمين اللهم اعز الاسلام و ا ل م س ل م ي اللهم اعز ا ل ا ل ا و ا ل م س ي ن اللهم ا ع الاسلام ا ل م س ل ي اللهم ا الاسلام ا ء اللهم اعز الاسلام و ا ل م ث م ي ن اللهم ا ع ا ل ا ل ا م ل م س ي ب لحظة مستعد ن ا ن ت لحظة إ ن ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على من لا نبي بعده و على آ ل ه و س ب ه ومن تمسك بسنه ت إ ل ى ي و م الدين أ م ا ب ع د ه ي س ر ن ا ا ل ج م ي ع بهذا ا ل ل ق ا ء ا ل مبارك ا ل ط ي ب ر مستفيده مع الشيخ مع ش ي خ ن ه ابي ابد الاعلى و خ ا ل عثمان حفيد ه الله تعالى في يوم السبت 26 من شحر ش ع ب ا ن ب م د ي ن ة ا و ك س ب ي ر في مجد التوحيد في أ م ر ي ك ا نسال الله عز وجل أ ن ينفعنا بها ا ل إ س ل ا م ومسلمين و ل ا ا ل آ ن يتفضل مشكورا مع جور ا بسم الله و ا ل ح م د لله ل و ا ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن ا ت ب ع ه د ه أ م ا بعد حياكم الله جميعا و أ س أ ل الله عز وجل أ ن ينفعنا بهذا المجلس و أ ن يكون عونا لنا على إ ح س ا ن الطاعه في هذا الشهر شهر رمضان و أ ن يتقبل منا العمل الصالح و أ ن يختم لنا بالحسنى ف أ ق و ل ب د ا ي ة إ ن فريضه الصيام هي بلا شك من أ ج ل ا ل ف ر ا ئ د التي جعلها الله عز وجل خ ا ص ة به كما قال سبحانه في الحديث القدسي فيما أ خ ر ج ه البخاري ومسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ي كل ع ابن ادم له إ ل ا الصيام ف إ ن ه لي و أ ن ا أ ج ز ي به فهذا الحديث نعم يدل بلا, بلا شك على مرتبه هذه الفريضه ة و أ ن ا لها شأن لانه شان عظيم عند عند الملك الحق سبحانه وقد فرض الله عز وجل الصيام على من قبلنا من ا ل أ م م كما قال سبحانه يا أ ي ه ا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذه ا ل آ ي ة تدل أ ي ض ا على ان أ ع ل ى ثمار هذه ا ل ف ر ي ض ة هي التقوى فمن حصل التقوى وما هي التقوى من حصل التقوى في شهر رمضان فقد حصل اعظم ثمره من فريضه الصيام وتقوى الله عز وجل هي ان تجعل من بينك وبين عذاب الله وقايه ان تتقي النار ان تتقي غضب الله عز وجل وذلك يكون ب أ ن تجعل هذه ا ل و ق ا ي ة أ ي ا ل ط ا ع ة التي تكون و ق ا ي ة لك من النار والصوم يعني هو العبادة الوحيدة التي من هو خلالها الوحيدة العبادة التي يمكنك أ ن تحقق التقوى في أ ع ل ى المراقب ل أ ن الصوم لا رياء فيه فمن صام لله يعني امتنع عن الشراب وعن الطعام وعن الجماع طوال ساعات الصيام ف إ ن ه بلا شك قد يعني فعل ع ب ا د ة لا يتمكن ان يخلص لله عز وجل في غيرها كما اخلص فيها لان المصلي لأن المصلية يخالجه الرياء بلا شك اكثر من الصائم والرياء يتطرق إ ل ى ا ل ص ل ا ة أ ك ث ر م ن ا ل ص ي ا م ح ي ث إن ا ل م ص ل ي ة يتابع ن ظ ر ا ل ن ا س إ ل ي ه إ ذ ا صلى و ي أ ت ي ه ان ل ش ي ط ا ي ز ي ن ل ه أ ن صلاه ت هذه من أ ج ل ان ل ا س فقد ي د خ ل ع ل ي ه ا ل ر ن ا ء وأما ا ل ص ا ئ م ف إ ن ه لا, يعني يستطيع لا يستطيع ان يرائي ل أ ن ه عنده ا ل ق د ر ة أ ن ي ف ت ر في السر دون أ ن يراه أ ح د ف إ ذ ا ترك ا ل إ ف ط ا ر في السر خوفا من الله عز وجل أو أنه أجل أجل ومن طاعة هذا العبادة هذا كان الصيام من أجل العبادات على لله دل مخلص هدي من في التي من خلالها تتحقق التقوى لله عز وجل ومما نحب أ ن ننبه عليه في هذه ا ل ع ج ا ل ة و أ ن نذكر به أ ن ف س ن ا واخواننا يعني بعض أ ح ك احكام م هذا الشهر وبعض أ الصيام فنقول أ و ل ا إ ن الصيام ل غ ة هو الامساك وشرعا هو الامساك عن المفترات التي بينت في الكتاب والسنه ة و ي الجماع ط ع ا والشراب ا م و ل على قول الطائفه من أ ه ل العلم وعلى قول الجمهور ا ل إ ن س ا ك عن ا ل ش ه و ة ع ا م ة سواء كانت بطريق الجماع أ و عن غير طريق الجماع من الفجر الصادق إلى آذان المغرب الصادق الجماع آذان إلى من هذا هو تعريف الصيام شرعا أو يعني اصطلاحا والصيام لا يكلف به إ ل ا العاقل البالغ القادر اي المستطيع الغير مسافر على قول الظاهريه حيث أ ن ه م قد أ و ج ب و ا على المسافر أ ن يفطر ولكن على قول الجمهور المسافر أيضا يشرع في حقيقة الصيام ولكنه يعني لا الإفطار كان ولكنه عليه بل يستحب له يستحب في يفرض يشرع حقيقة يعني إن كان ان كان الصيام يكون فيه م ش ق ة عليه ويستحب له الصيام إ ذ ا لم يكن في ا ل ص ف ر م ش ق ة عليه هذا على, على قول الجمهور فلا تشترط ا ل إ ق ا م ة أ ه ل الصيام إلا على قول الظاهرية ا في ك ذ ل ك ب ا ل ن س ب ة للمرض إ ن الظاهريه ايضا قد أ و ج ب و ا ا ل ف ط ر ة على المريض فقالوا إ ن ه لا يصح صيام المريض ولا صيام المسافر وهذا بلا شك يعني ليس قولا صحيحا م إ ن صيامهما يصحهم ولكنه لا يكون فرضا عليهم إ ن المريض ي س ر ع له الفطر وكذلك المسافر كما بينا ان رؤوس المفطرات الطعام الشراط يتتمثل في الطعام وفي الشراب وفي الجماع على قول وذهب ا ل ظ ا ه ر ي ة أ ي ض ا وقد خالف الجمهور في ضمن ما خالفوا فيه <تصفيق> إ ل ى أ ن المفطر فقط هو الجماع و أ م ا الانزال إ ن ل ي س مفطرا عندهم <تصفيق> و احتج لحديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في الصحيح أ ن ه صلى الله عليه و اله و سلم كان يباشرها و و صائم فقالوا ل م إ ن ا ل م ب ا ش ر ة ق ر ي ن ة ا ل إ ن ز ا ل ف إ ذ ا باشر زوجته هو صائم ف إ ن ه قد ينزل بدون جماع فقالوا إ ن هذا يدل على أ ن الجماع م ف ر و ا ل فقط و أ م ا ا ل إ ن ذ ا ر بدون ج م ا ع فليس مفطرا وقد أ خ ذ هذا القول إ م ا م ا ل س ن ة في هذا الزمان ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ر ح م ه الله تعالى ولكن الأئمة الأربعة وغالب وغالب العلم على خلاف هذا القول ولكن أهل على نعم وأنا ا ل إ ن ز ا ل سواء كان بجماع أ و عن غير جماع هو يعتبر من ا ل ش ه و ة ا ل م ف <تصفيق> ط ر ة ولا شك على المرء أ ن ي خ ط ا ط لدينه و أ ي ض ا يؤيد قول قد الجمهور الحديث القدسي ما جاء في ف ي ق و ل ه عز و ج ل ي د ع و ط ع ا م ه و ش ه و ت ه م ن أ ج ل ه و ل ك ن ا ل ش ي خ ا ل أ ل ب ا ن ي ر ح م ه ا ل ل ه ت ع ا ل ى ق د ذ ه ب إ ل ى أ ن ا ل ش ه و ة ه ن ا ه ي ع ا م ي ر ا د ب ه ا ا ل خ ص و ص أ ي أ ن ا ل ش ه و ة ي ر ا د ب ه ا ا ل ج ه ان ا ل ش ا ل خ ص و ص ل ا م ط ل ق ا ل ش ه و ة ا ل ت ي ي د خ ل ف ي ه ا ا ل إ ن ز ا ل و ل ان ا ل ش ل أ ن لو أ خ ذ ن ا بمطلق ا ل ش ه و ة لحرمنا أ ي ش ه و ة خ ل ا ل ا ل ص ي ا م نحو مثلا ا ل م ب ا ش ر ة وقد بيننا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر ا وصايم هذي د ل على جواز م ب ا ش ر ة الرجل ل زوجته وصايم وكذلك أ ن يقبل الرجل زوجته خ ل ا ل ا ل ص ي ا م هذا لا يحرم هذا من ا ل ش ه و ة وكذلك أ ي ض ا أن يشم الطيب ولا يحرم عليه ان ل ولا عليه ط ي يحرم ب أ يشم الطيب خلال الصيام وهذا من الشهوه ة إلى آ خ ر في قوله عز وجل يدع و طعامه وشهوته من أجلي فلو ل ق ن اجله إن الشهوة هنا الشهوة و عامة أ ن ا ع ي أن يدعو الصيام كل الشهوات المباحة له خلال الصيام ف م ن ه م ك ا ن ي ي ن ان يكون ه ن ا ل ش ي خ ا ل أ ل ب ان يكون ه ا ك م ا ل ه ت ع ا ل ى أ ن ا ل ش ه و ة ه ن ا ا ل م ن ص و د هناك م اجل ان ي و ن ه ا ك ن اجل ان ي ك ا ك من اجل ان ي ك ن ه ا ك م اجل ان ي ه ذ ا ا ل ق و ل و إ ن ك ا ن ب ل ا ش ك ل ه و ج ه من ا ل ق و ة و ل ك ن ا ل م ر أ ة ي ن ب غ ا أ ن ي ك ت ا ط م ل ا ي ن ه خ ا ص ة إ ذ ا ك ا ن أ غ ل ب أ ه ل ا ل ع ل م ع ل ى خ ل ا ف ه ذ ا ا ل ق و ل و أ ن ه م يعني قد تواتروا على القول ب أ ن الشاه وهنا يدخل فيها ا ل إ ن ز ا ل بدون جماع و أ م ا الاحتجاج بحديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها إنه الإنذال لأنه بذاته لا لا يدل بذاته على, على يعني جواز الصائم جواز يستقيم لان الحديث ليس فيه صلى انه صلى الله عليه وسلم كان ينزل إ ذ ا بشر ا بل إ ن ه صلى الله عليه وسلم كان م ك ا تقول ت ع ا ئ ش ة كان أ م ل ك ك م ل إ ر ب ه وكان عنده ا ل ق د ر ة أ ن ي ب ا ش ر دون أ ن ينزل هذا ليس فيه دليل في حد ذاته وايضا يعني مما قد اختلف فيه من ا ل م ف ت ر ا ت التي تفطر الصائم وهذا الحقن الذي يكون خلال الوريد يعني إ ذ ا أ خ ذ الصائم ح ق ن ة للدواء ع يعني ل ل ل ا ج هل يفطر بهذا يعني ذهب بعض أهل العلم الى ع ل ل م إ ا ل إ ف ط ا ر وذهب البعض ا ل آ خ ر إ ل ى التفصيل فقالوا إ ن كانت هذه الحقنه ة ي حقنة ت غ ذ ي ة أ ي أ ن البدن يتغذى على هذا الحقن وهذا الحقن أيضا يدخل في عموم ا لانه م ت ر يعد بديلا عن الطعام والشراب ف م ا ان كانت هذه الحقنه ليست مغذيه ة فقط للعلاج لعلاج مرض ما فانها ليست مفطره وهذا الأقرب إلى الصوت بل إن الشيخ ي الشرح بالطعام والشراب له علتان ه ن ا ا ل ع ل ة الاولى ان يدخل الطعام والشراب من مدخل الطعام والشراب والفم يعني ع ل ة الافطار في الطعام والشراب علتان ادخال الطعام والشراب من مدخل الطعام والشراب والفم ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ش ه و ة التي تحدث عند تناول أحنا العلتين ت تحدث ي ن ن د ت ا و الطعام ليس متحققا في هذه ا ل ح ق ن ة التي يتم تناولها عن طريق الوريد هي تدخل من غير مدخل الطعام والشراب وليست فيها ش ه و ة ولكن بقيت علة بقيت ث ا ل ث ة م ت ر الأمرين ك ة بين وهي ا ل ت غ ذ ي ة أ ن البدن يتغذى على ذي الحكم ه ذ ا مما يتقوى به على الصيام وهذا بلا شك يؤثر ع ن ي ي في الحكم ف فحتى لو قلنا بانتفاء العلتين ا ل أ و ل ي ي ن فبقيت هذه ا ل ع ل ة ا ل ث ا ل ث ة يعني تجعل المفتي أ و العالم يكون على حرج من أ ن يفتي بجواز هذا الحقن المغذي للصائم ومن ثم ي ح ط ا ط يعني ي ط ا ل أ م ر ي و ق ن يعني إ ن هذه الحقن ا ل م غ ذ ي ة ا ل أ و ل ى لمن أ خ ذ أ ن ي ان يعيد هذا اليوم إ ن كان مضطرا ل أ خ ذ ه ا نعم و أ ي ض ا من المذكرات التي ا ش ت ل س فيها القيب هل إذا استقاء ي فذهب ر لا البعض إ ل ى الحديث الذي أ خ ر ج ه ابو داود في سننه وحسنه الشيخ البني رحمه الله تعالى أ ن ه من قاء فلا يفطر أما من فليفتر يعني من استقاء يعني فليفطر من غلب عليه القيء دون أ ن يتعمده فليس مفطرا هذا له فلا يفطر بهذا. بهذا واما أ م ن س ت ق من تعمد القيء ه ذ ا الذي يفطر ويجب عليه القضاء أحاول أولا و <تصفيق> اما الحجامه أ ي إ خ ر ا ج الدم أ ي ض ا ففيشي لا فوافق هناك الحديث المشهور الذي أ خ ر ا ه أ ح م د و غير ه من طرق و يصحو لشواهده أ ف ت ر الحاجم والمحجوم هذا الحديث من سوخ على قول طائفة الأن كبيرة من أهل ولكن ا م مسألة س أ ل تفصيل يطول مسألة الترجيح البعض ل ة فيها في هذا و الذي يظهر التفصيل ب ا ل ن س ب ة للحاجم ف إ ن ه لا يفطر إلا إ ذ ا استخدم هذه ا ل أ د و ا ت ا ل ق د ي م ة ل ل ح ج ا م ة التي كان يتم فيها شفط الدم عن طريق الفم ويخشى عليه ان يبتلع شيئا من هذا الدم هذا يخترع هذه الأدوات الحديثة ل الخلاف لأنه لا في لا ي هذا ع ض ش ف ط ا ل د من ع طريق الفم هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ح ا ج م أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ح ي و م فقيل أ ي ض ا فيه تفصيل وهو أ ن ه إ ذ ا ضعف إ ذ ا أ ص ا ب ه الضعف بسبب هذه الحجامه ة إ ن فانه, فإنه،, فإنه يفطر. إنه إذا لم يصبه الضعف، فليس أن ف يفطر لذلك بالمحجوم الضعف وأما الذين قالوا بأن المحجوم يفطر قالوا المحجوم جعل ا ل ع ل ة فيه إ خ ر ا ج الدم كمن يستطيع وقال ان ا ل إ خ ر ا ج هذا يكون مفطرا في ذاته و ا ل م س أ ل ة كما ذكرت فيها تفصيل ليس مجاله في مثل هذا المجدد هذا للترجيح بين هذه ا ل أ خ و ا ل و أ م ا ما عدا ذلك من المفطرات نحو من قال ب أ ن ا ل غ ي ب ة تفطر وهذا بلا شك ليس عليه دليل بل إن الغيبة والنميمة تنقصاني من الغيبة الصائم أجر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ل ه و في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة في الصحيحين من لم يدع قول الزور والعمل, والعمل به فليس ل ل ه ح ا ج ة أ ن يضع طعامه وشرابه احتج البعض بهذا الحديث على أ ن قول الزور الذي الهيبة والنميمة ومشاكل المعاصي اللسان يدخل ذلك فيه من أ ن ه ا تكون سببا في ا ل إ ف ط ا ر أ و أ ن ه ا تعد من ا ل م ف ت ر ا ت ب ق و ل ه صلى الله عليه وآله وسلم فليس لله ح ا ج ة أ ن يضع طعامه وشرابه وهذا ليس في لأن هذا على سبيل التوبيخ والتقريع هذا هذا بلا دلال الإذاحة سبيل سبيل ليس لأن على ليس على للفطر شك في عن ولكن ى على على يجب عليه ان ل ف يكون الزور هناك ومعروف اشياء ل ل ا خ ل ى في ا ل م ن يدعى ولكن أفزور وإن عامة ا يجب على كل عبد في كل وقت وليس في وقت السياره فقط ل أ ن ه ي ز د ا د وجوبا في حق الصائم ولذلك تجد أ ن الصائمين من ع ا م ة المسلمين يفتحون من ا ل و ق و ف مثل هذا أ ح ي ا ن ا في رمضان لعلمهم ب أ ن هذا يكون أ ع ظ م في حق ا خ ص ا ئ و من ن ع م ة نعمة الله عز وجل علينا أ ن ه جعل الصيام في وقت مخصوص في وقت محدود ليس يعني متصلا أ ي ا م ا وهذا بخلاف ما كان في حال صيام أ ه ل الكتاب وكان في أ و ل التشريع كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه فيما البخاري إنه النبي عليه وسلم أخرجها قال كان أصحاب الله صلى إ ذ ا أ ف ط ر أ ح د ه م معذرة كان أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ل ه و إ ذ ا صلوا المغرب أ و إ ذ ا جاء وقت ا ل إ ف ط ا ر فلم يفطر أ ح د ه م ولم ي أ ك ل ويشرب ثم نام أ ت م صيامه الى اليوم التالي يعني كان النوم بعد حلول وقت السطر بعد المغرب يكون مانعا من اتمام أ و من القيام بسطر ا ل فمن نام بعد المغرب كان يجب عليه أ ن يتم صيانه إ ل ى اليوم التالي ثم نسخ هذا التشريع لما أ ص ا ب قيس ا بن سيرما أصابه حيث جاء يوما إ ل ى زوجته كما جاء هذا أيضا في رواية البرق البرق هذا فقال ي رواية البراء لها لان من طعام وكان هذا ب ع دخل المغرب أي د وقت ا ل ا ش ت ا ر فقالت لا ولكني اذهب والتمس لك فذهبت كي تلتمس له الطعام فعادت فوجدته قد نام آه ولما كان م ن اليوم التالي أ غ ن ي على قيس ل بن سرمان يتحمل ل ل و ص ا أ يصل ي ل هذا ا وكان م ذ ا و ك في يومه السابق قد عمل طوال يومه حتى أ ص ا ب ه ا ل إ ر ه ا ق قوله فنزل تعالى أحلى لكم ليلة الصيام أر... أحلى الصيام ر ف إلى نسائكم ه ن ل ا س لباس لكم لهم لكارج الصحيح أنتم وجاءت رواية أنه ك ا ن يحرم عليهم الطعام والشراب والجماع إ ذ ا ن ا م أ ح د ه م بعد المغرب حتى خ ح ف الله عز وجل على ز و ج ع ل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و و و ن س خ هذا الحكم وهذا صار فصل ما بين ا ل س ي ن ه وصيام أ ه ل الكتاب كما جاء في حديث عبد الله من عمر ب ن ا ل عاص رضي <تصفيق> الله عنهم عند عليه أنه مسلم صلى الله وآله وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أ ه ل الكتاب أ ك ل ه الصحر فصار الصحور صار تناول الصحور, أي أكلت الصحور هذه هي من المميزات التي تميز هذه ا ل أ م ة عن أ ه ل الكتاب يعني صارت من خصائص الإسلام أمة أمة الإسلام. ومن ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصخور فقال كما ت حديث الف تفحروا فإن, فان في الصخور بركه ة و يعني بهذا أ ق د ا ن ت هناك ارنوب ولكن ي ان يكون هناك ا ر ن و ل ك ن يكون هناك ارنوب هناك ارنوب هناك ارنوب هناك ا ل ن و هناك ارنوب هناك ن و ب ك ا ر ن و هناك ا ر ن هناك ارنوب هناك ا ر و ب هناك ا ر ن هناك ارنوب هناك ا ر ن و ن ا ك ا ر و ب هناك ا ن و ب هناك ا ر ن و ن ا ك ا ن و ب هناك ا ر ن ه ن ا ر ن و ك ا ر ن و هناك ا ن و ا ك ا ر ن ب هناك ا ر ب ا ك ا ر ن هناك ا ر ن هناك ارنوب ا ا ر ا ك ارنوب هناك ارنوب هناك ا ر ا ل ا ن ي فقط إ ن ش ا ء ا ل ل ه ن ف ض ل ط ي ب يا و ل ا ل سائل هل ن م ي م ة وما أ ش ب ه ذلك ينقص توابل صائم و بلا شك كما بينا في أ و ل المجلس إ ن اثمر ل ة ا ل ر و م ا لفسيان يطاقوا و لما لم يحقق هذه اثمر ل ة لم يحقق ثمر ة ثمرت اثيم الحقيقي ة و ا ل ذ ي ي ق ع في الغيب ة و ا ل ن م ي م ة بلا شك فقد خالف التقوى لم يتق الله عز وجل وهذا يناقض المنصوص عليه من أ س ب ا ب ف ر ض ي ة شريعه ة الصيام ا ل ل عز وجل ق الصيام لعلكم عليكم كتب تتقون ا كما كتب علي مدينة من قبلكم لعلكم لعلكم مدينة من لماذا قالوا تتقون على فمن لم يدع قول الزور ويدخل في هذا ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة فليس لديه حاجه ان يدع طعامه وشرابه لا يمكن ان يكون هذا القليل من اجل ه أحسن ا ل ل ه إ ل ي ك ت ق و ل س ا ئ ل ة ا ل م ر أ ة كانت منذ خمس سنين حاملا أ و مردعه وهي لا تستطيع ق ض ا ء في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل م ذ ك و ر ة فماذا عليها والله بارك الله سيك. الذي المسألة هذه يترجح في هذه وما قد ذهب إ ل ي ه ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر ن ع من رضي الله ع ه م ان م أن الحامل ة والمرضع ة إ ذ ا خافتا على ولديهما تفطران وتطعمان لا يجب عليها إلا الإطعام、فقط. لا يجب عليها القضاء على الراجح من أقوال أهل الأليم يجب يجب فقط من ا س ن الله ع ل ي ك م ن ا ل ر ح اسم الله فيك ج ز ا ك الله خ ي ر ح ي م ا س الله ا ل ر ي ا س الله الرحيم اسم الله ا ل ر ل ي م اسم ن ل ل ه الرحيم اسم الله الرحيم اسم الله الرحيم اسم الله ي ل ر ح ي اسم الله الرحيم ا ء الله الرحيم اسم الله الرحيم ا س الله ا ل ر ي م ا الله الرحيم اسم الله الرحيم اسم الله ا ل ر م ا ج ع ا ل ه ا ث م بعد ذ ل ك ترجمة إن ش ا ء الله ط ي ب ل ا بأس إن ش ا ء الله و أ ر ح ي م اسم الله ا ل ي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 السلام عليكم و ر ح م ة الله وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته, وبركاته.